وهذه سيدة تقول بلغت من العمر خمسين عاما والعدة الشهرية عندي غير منتظمة فقد يمر شهران وثلاثة دون أن أرى دما وإذا نزل الدم كان بسيطا ثم ينقطع مدة طويلة فما حكم الشرع في هذه الحالة وهل يعتبر الدم بعد هذه السن حيضا السن اليأس هو السن الذي لا يكون معه للمرأة حيض ولا حم ومن الأحكام الشرعية الخاصة به أن عدة المطلقة تنتهي بثلاثة أشهر مثلها مثل الصغيرة التي لم ترى الحيض قال تعالى واللائي يأسنا من المحيض من نسائكم إن ارتبيتم فعدهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحب واختلف الفقهاء في سن اليأس. فهو عند الحنافية خمس وخمسون سنة على المختار وعند الحنابلة خمسون سنة وعند المالكية من خمسين إلى سبعين بمعنى أنه يرجع في هذه المده إلى ذوي الخبرة من النساء أو غيرهم فيما إذا كان الدم الذي ينزل من المرأة دم حيض أو غيره. وعند الشافعية لا آخر له والغالب أن ينقطع الدم بعد 62 سنة فهو سن الإياس من الحيض غالبا وفي فقه الحنفية الذي يجري عليه العمل في المحاكم المصرية أن القول قول المرأة في انقطاع الحيض أو نزوله عليها وتصدق إذا ادعت رؤيتها دم الحيض مع هذه السن ومع ذكر علاماته وتحلف اليمين بطلب خصمها إذا لم يصدقها في ادعت والله أعلم